ما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيي ما هو ذنب النقترب أصل العلاقة بيننا أخذ وعطاء لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرنا بنت ثقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ماخذ ذنبنا أصل العلاقة بيننا أخذوا عطا لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تنسى أني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى أني متفق في كل شيء واللي بنينا بعمر ما ينسف نبع محبة نروي منها قلوبنا من عذب ما يوم من زلال نكتشف من عذب مايا ومن زلالة نرتشف من ما يوم من زلال نكتشف لما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وناختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأي ما هو ذنب النقتف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطاء لا تسمح المواجهة خلاف وتنجرف لا تسمح المواجهة خلاف وتنجرف لو نختلف وياكلك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تختلف لو نختلف وياك ألك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تختلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف. فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد أنت وحاولت أعترف. لما تفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة. نحن فيها ونعترف. وإن يبقى صافي حبنا رايك ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطا لا تسمح الموجة خلاف وتنجن لا, لا تسمح الموجة خلاف وتنجن